فَجَعَلْنَاهُمْ جُثَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ فَجَعَلْنَاهُمْ جُثَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا قالوا من فعل هذا بآل أكلا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال قالَا إِ كُأَ تُمُ انكثوا على اوسهم لقد علم تماها اولائي ينطقون انكثوا على اوسهم قال افتعبدون من فَأَنُكُم شَيْءٌ وَلَا يَرْضَهُ رَبُّكُمْ قَالُوا نَحْنُ نَعْبُدُ لِلَّهِ مَا يَنزِلُ شَيْءٌ وَلَا يَرْضَهُ رَبُّكُمْ افْتَرَيْتُمْ عَلَى اللَّهِ فَلَا تَعْتَصِمُونَ أَفَلَا تَعْصِلُونَ قَالُوا حَرِّكُوهُ وَأَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ وسلاما على ابراهيم الذين يعلمون قول ذو وسلاما على ابراهيم به كيدا فجعلناهم الاكثر جئناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين وجئناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوبنا في ووهدنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين